هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم, لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم لا تصيبكم منهم معارة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا لينا إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجهلية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 المسجد الحرام، لا المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، محلقين رؤوسكم، محلقين رؤوسكم، ومقصرين لا تخافون.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 أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتعون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من سر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع نخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة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 ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعضنا تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عن رسول اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ للتقوى لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ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 وَكَلَّهَا إلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيانُ هُلَاءَكَ هُمُ الْرَّاشِدُونَ تَضْلَمْ مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِنْ طَاعَ فَتَالٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَتَنُ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فإن بغت إحداهما على نخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي أيلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين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 عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى, عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزون لا تكموا ولا تنافسوا بلا القاب بيس لاسم الفسوق بعديما ومن لم يتب فاولائك الظالمون ولكن اذن لقد ان اكون اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت رِيًا وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ قَالَتِ الأحراب آمن قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل لي ما نفي قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفوم رحيم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 قل تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الْأَرْضِ والله بكل شيء عليم يمنون عليك أَنَسْلَمُوا تسلمو قل لا تَمُنُّوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم لله صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم قاس والقرآن المجيد بل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 مريج افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لا من فروض والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها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 الذي جعل مع الله إلى ناقر، الذي الله في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أعطيته ولكن كان في ضلال بعيد. أَلَا لَا تَخْتَصِمُ لَدَيَّ وَقَدْ قُدِّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ يَوْمَ يَقُولُ لِجَهَنَّمَ مَهَلِمْ تَلَأْتِ وَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ندخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم وما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكما أهلكنا قبلهم من قرنهم هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص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 اذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والذانيات زروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُوفَكُ عَنْهُ مَنُفِكُ قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون ناخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِلَا هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ أفلا ترسلون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء ولغض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون فلتاك حديث ضيف إِبْرَاهِيمَ المكرمين إِذْ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أَهْلِهِ فجاء بعجل سمين فَقَرَّبَهُ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 Surely He is the risks with heaven.